القطار شارو القطار خطفو القطار راح القطار حسيت انا بالوداع كفايه الشقا والحسار Właśnie wspania. Wśród święty 3000ません Masej jest w resolubie się także. يا الله ما صويك عزيز برج عزيز برج يعود أن القطار يا القطار راح القطار بالوداع كفايه الشقا والحجار Wulla Utapi, what يا الله ما تطويك عزيز سرقة عزيز ومتلقوا يوم يا الله ما تطويك عزيز سرقة عزيز ومتلقوا يوم أن القطار شعر القطار راح القطار خطف القطار حسين أنا بالودار إفايا الشغف والحسار Będę w pobliżu, zimna będe w pobliżu. Całem I w محكوم w sensie عليه الشقي w sensie w محكوم w sensie عليه الشقي w sensie القطار جاء الشجع والحدار، خايفين نزيد. والسفر خايفيني نسي والسفر ويش ويش نقيل حنان ودر، ويش ويش حنان ودر، اشتاق لأحبابه الزمان ما يلقى ليه أحباب خبر اشتاق ليه أحبابه <تصفيق> الزمان ما يلقى أحباب خبر أن القطار شار القطار جام القطار راح القطار حسيت أنا بالوداع يا الشجن والخسار Jestem sery Je 특히 Ole NY Commons Kadziección Naっちą Lucarę Na غربتك أصبح قريبين ليعينيك عشان تخفي وغربتك أصبح قريبين ليعينيك أن القطار راح القطار خطف القطار حسيت أنا بالودار كيفا يا i